وهذه كربلة وحسين هذا وياه ونشد علت جبر وينه والعاضاء هذه كربلة وهذه ضواحيها وقبر حسين شامخ للأبد بيها هذا عباس هو اللي يباريها ويرفرف تشوفه من بعيد الواح من بعيد شاهد كربلة شاهد كعبه للي طوفه وقبله للعابد اذا عطر الجنان تشمه لورايد بضريح حسينة خبرك هالعطر تلقى تلقى هالعطر يمقبرة تلقى النور وتعاين ملايين بضريحة زور تلقى هالعطر يمقبرة تلقى النور وتعاين ملايين بضريحة زور شنه شفوف قدمنا المحب تنحور حتى ليرتضع قربان قدمنا قدمنا قرابين شكثر شبان في دول كربلة بس كربلة تنصان بيها ابو اليمة وقمر عدنان وياهم عهد للموت وقعنا وقعنا عهدنا قبل بالأسلاب بولاية علي تمسكنا داخل باب خاب اللي يحارب معتقدنا خاب وصور المعتقد برواحنا بنينا بنينا اركان حب حسين ما ينباع لو الارماد صرنا وفرش هاي القاع نحي ردود نحي المنبرة مذياع هذا حسين شلون حسين نننسى ما ننسى ما ننسى أبد حتى بليالي السود في المال. فدوى الروح لجلا جود عناش ما بعدنا للحسيان نعود مثل العابس غرام البينا عاهدنا مثل العابس غرام البينا عاهدنا